119. وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي 110. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 111. وينقلب إلى أهله مسورا 112. ويأتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثؤورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا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 والله أعلم بما يورون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أدر غير